الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في الصورة الثانية وهي ما إذا قدر المكلف على سبع صلوات وقد افاد سيدنا الخوئي قدس سره بان المكلف مخير بين الموافقه القطعيه لصلاه الظهر بان يصليها لاربع جهات ثم يصلي العصر الى ثلاث جهات وبين الموافقة القطعية لصلاة العصر بان يصلي الظهرين إلى ثلاث جهات ثم يصلي العصر إلى الجهة الرابعة. وقلنا بأن في قبال هذا المسلاك من ذهب إلى تعين الظهر. فلا بد من تحصيل الموافقه القطعيه لصلاه الظهر اولا وممن ذهب لذلك المحقق النائيني قدس سره في كتاب الصلاه واستدل على ذلك بكبرى اصوليه أسسها في باب التزاحم ومحصلها إذا وقع التزاحم بين واجبين مترتبين سواء كان مترتبين عقلان أو مترتبين شرعان. مع فرض أن الوجوبين فعليان وأن لا أهمية لأحدهما على الآخر غاية ما في الباب أن أحدهما سابق على الآخر كما لو نذر صوم يومي الخميس والجمعه ولكنه الان عاجز عن صوم يومين معا فاما ان يصرف قدرته في صوم يوم الخميس فيعجز عن صوم يوم الجمعه او يؤجل قدرته الى يوم الجمعه ويترك صوم يوم الخميس والا فهو غير قادر على الجمع بين الامتثالين فهنا المفروض ان الوجوبين اي وجوب الوفاء بالناذر فعلي في كليهما فيجب عليه أن يصوم يوم الخميس وفاء بالنذر ويجب عليه فعلان أن يصوم شنو يوم الجمعه لأن المقام من قبيل الواجب المعلق لا من قبيل الواجب المشروط أي أن الوجوب فعلي وإن كان الواجب استقباليا فوجوب الوفاء بالنذر فعلي في حقه وإن كان أحد الواجبين النذريين شنو سابقا زمانا على الآخر أو دار الأمر بين أن يقوم في صلاة الظهر أو يقوم في صلاة العصر فهو غير قادر على القيام في كل تل صلاتين فاما ان يصرف قدرته على القيام في صلاه الظهر فيعجز عن القيام في صلاه العصر فيصلي جالسا او يؤجل قدرته على القيام الى حين الشروع في صلاه العصر ويصلي الظهر جالسا فمع فرض أن الوجوبين فعليان، وإن كان أحد الواجبين استقباليا والآخر حاضرا ولا أهمية لأحدهما على الآخر فهل هناك مرجحون أم لا فقد افاد شيخ المحققين النائيني قدس سره بان الترجيح للسابق والسر في ذلك ان مقتضى فعليه الوجوب وفعليه القدره حيث انه قادر على الامتثال ان لو اجل قدرته للواجب الاستقبالي اي لصوم يوم الجمعاء او لصرف القدره على القيام في صلاه العصر مثلا كان عاصيا للخطاب الاول أو معجزا نفسه عن امتثاله بسوء اختياره والعقل حاكم بقبح التعجيز الاختياري عن امتثال الخطاب الفعلي بخلاف ما لو صرف قدرته في امتثال الواجب السابق فلما جاء وقت الواجب الثاني كان عاجزا تكوينان فيسقط خطاب الوفاء بالنذر في صوم اليوم الثاني لعجزه لا لي عصيانه أو تعجيز نفسه اختياران فالنكتة في تقديم السابق على اللاحق هي دوران الأمر بين سقوط خطاب بالتعجيز أو سقوط خطاب بالعاجز والمتعين عقلا هو سقوط الخطاب بالعاجز هذا في المترتبين عقلا فكيف في المترتبين شرعا أي بأن يكون الثاني مترتبا شرعا على الأول كما لو افترضنا أنه دار الأمر بين صرف قدرته في الركوع أو صرف قدرته في السجود وقلنا بالتزاحم في الواجبات الضمنية كما هو مسلكه قدس سر فإنه في مثل هذا الفارض يكون حكم العقل بلزوم صرف القدرة في السابق اوضاح لما؟ لأنه لا خطاب له باللاحق إلا عند القدرة عليه والقدرة عليه متقيدة شرعا بالفراغ عن امتثال السابق فمقتضى تقيد صحه اللاحق بامتثال السابق تعين صرف قدرته السابق وتطبيق ذلك على محل كلامنا هو انه في محل الكلام يدور الامر بين ان يفرغ ذمته من الظهر اولا بالصلاه الى أربع جهات ثم يشرع في امتثال العاصر او انه مخير بين الأمرين بمعنى أنه يشرع في امتثال العصر قبل أن يفرغ ذمته من امتثال الظهر فيقول المحقق النائني إذن يدور الأمر بين صرف القدرة في السابق أو اللاحق وقلنا بأن المتعين عقلا هو صرفها شنو؟ السابق. السابق والتعليق على كلامه قدس سره بأمور ثلاثه الأمر الأول إنما أفاده من تقديم السابق زماناً غير تام من السر في ذلك أن العقل كما يحكم بلزوم صرف القدرة في الواجب السابق زمانا إحرازا لملاك فعليا. في حق المكلف فان العقل يحكم بالضروره بلزوم حفظ القدره على استيفاء ملاك ملزم في شنو في ظرفه ولا فرق بينهما ما دام الملاكان متساويين فان العقل كما يحكم بلزوم استيفاء الملاك الفعل لقدره المكلف على استيفائه فانه يحكم ايضا بقبح تفويت الملاك في ظرفه اي بلزوم حفظ القدره على استيفاء الملاك الملزم في ظرفه هذا اذا لوحظ عالم الملاك وكذلك اذا لوحظ عالم الخطاب فالمفروض ان الخطابين لا فعليان في حقه فبما ان الخطابين فعليان في حقه فكما العقل يلزمه بصرف القدره الأول. في لزوم امتثال الخطاب الاول وكذلك العقل يلزمه بحفظ القدره على امتثال الخطاب الثاني ما داما فعلين وليس لاحدهما اهميه على مستوفر الاخر ما استوفى ملاك الاول شنو استوفى اول استيفاء الكلام انه جائز هذا اول الباحث ما هو المبرر لأن يستوفي ملكه في الأول مع حكم العقل بزوج محظ القدرة على الثاني سيدنا في هذا الموضوع حيث يقع تزاحم بينهما لا يوجد حكم عقل ها. كيف لا يحكم العقل؟ فما هو إذن الملزم لصرف قدرته في الأول مع حكم العقل؟ الملزم هو ما قلتم منه قبل قليل دوران الأمر بين العجز والتعجيز ليس يدور الأمر بين التعجز والتعجيز يقول يدور الأمر بين تعجيزين ما في تعجيز وعاجز لأنه كما أن العقل يقول له يتعين عليك صرف القدرة في امتثال الواجب الفعلي يقول له العقل يتعين عليك حفظ القدرة على الواجب الاستقبالي لأن وجوبه فعلي وأنت قادر على ذلك فأي مرجح لحدهما نحن الان كلامنا ما هو المعين لما نتكلم لو صرف بمبرر بلا اشكال لو صرف قدرته بمبرر كان شنو كان عاجزا الكلام ما هو المبرر حتى يكون عاجزا لو صرف قدرته في السابق بدون مبرر لكان بالنسبه للاحق شنو تعجيزا وليس عجزا كلامنا الآن في شنو؟ في المبرر ما هو المبرر لتعين صرف قدرته في السابق مع تساوي الواجبين ملاكين وكون الوجوبين فعليين وكما أنه قادر على هذا قادر على هذا فما هو المبرر لتعين صرف قدرته في الأول هذا كلامنا نعم القدره <تصفيق> الرفعيه على الثاني بعد فهو قادر على ان يحفظها الى زمانه لولا مع تساوي سيدنا مع تساوي مع قد يحكم العقل بان الاسبقيه الزمنيه مرجحه افتحها بس شويه افتحها, افتحها الكلام مع تساوي الملاكين يحكم العقل بأن الأسبقية زمانا مرجح ما هو المرجح عجيبون أسبقية زمانا أسبقية زمانا أي دور لها شنو قيمة الأسبقية زمانا لا بنظر العقل ولا بنظر العقلهيتي شنو المرجح مجرد أن هذا سابق وليكن سابق زمان ولكن أنا الآن يقول لي العقل اصرف قدرتك في امتثال الواجب اقول له هذا واجب فعلي وهذا واجب فعلي وهذا مهم وهذا مهم فيقول لي العقل اصرف قدرتك في امتثال الوجوب الفعلي سواء كان حاضرا ام استقباليا ولذلك انتم تقولون بمنجزيه العلم الاجمالي في شنو في التدريجيات ولا شلون تقولون بمنجزيه العلم الاجمالي في التدريج على مبنى الشيخ عبد الله نمنع منجزيه العلم الاجمالي في التدريجيات يعني بالنتيجه نحارس اي جيل لاخر متاخره يقولوا نعم <تصفيق> يتقصوا <تكفت> على بعض المباني على هو هذا سبق يعني كلام فيه والنقاش <تصفيق> انا احنا كلامنا على مبنى النائم لا على مسلك السيد الحكيم الذي رجح هذاك تصور اخر انا احنا نجينا الى مبنى النائم وبالتالي فمجرد سبق احدهما زمانا على الاخر لا اثر له في نظر العقل الامر الثاني اذا افترضنا ان للدليل عفوا اذا افترضنا ان للمتعلق بدلا كما اذا قال اذا قوي فليقم في صلاته وان لم يقوى فليصلي جالسا شهيدا نظرنا الى هذا الدليل وهو اذا قوي فليقم وان لم يقو فليصلي جالسا فبحسب متبادر العرف يصدق الشق الأول في حقه دون الشق الثاني فإذا دار أمره بين أن يقوم في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية وهو غير قادر على أن يقوم في كلك كل الركعتين فحينئذ يصدق في حقه إذا قوية فليقوم ولا يصدق في حقه وإن لم يقوى فليصلي جالسا فبما أن دليل البد عفوا دليل المبدل صادق في حقه عرفا حيث يقال عرفا أنت ممن قوي فانت ممن خطب بقوله فليقوم فصرف قدرته في القيام في الركعة الأولى شمله دليل البدل في الركعة الثانية. فالمرجح حين إذن للسابق زمانا ليس مجرد السبق الزماني وإما وإنما عفوا أحسن الصدق العرفي لدليل المبدل في حقه بالنسبة إلى الزمان الأول <تصفيق> لذلك نقول إن مجرد السبق الزماني ليس مرجحان وإنما إذا كان للدليل بدل بلحاظ متعلقه صدق عرفان بالنسبه الى السابق زمانا انه مخاطب بدليل المبدل فاذا صرف قدرته فيه بمقتضى الصدق العرفي شمله دليل البدل في شنو في المتاخر وهذا لا يشمل من دار أمره بين أن يصوم في يوم الخميس أو يصوم بل في يوم الجمعه نعم قد يشمل من دار أمره بين القيام في صلاة الظهر والقيام شنو في صلاة العاصر الأمر الثالث لا فرق فيما ذكر بين المترتبين عقلا والمترتبين شرعا والسر في ذلك ان امتثال الامر بالسجود مثلا مترتب على صحه الركوع لا على الركوع الاختياري حتى يقال ان المتعين شنو صرف القدره في الركوع كي يحصل الترتب لا نعم لو استفدنا من الدليل ان صحه السجود مترتبة على الركوع الاختياري فنفس الدليل يدل بعد ما نحتاج لابواب شنو لمرجحات اخرى فنفس الدليل دال على لزوم صرف القدره في الركوع اذ لولا صرف القدره في الركوع لما صح السجود لانه مترتب على الركوع ال... اختياري وأما إذا كان مفاد الدليل أن صحة السجود متوقف على صحة الركوع وصحة الركوع بامتثال أمره في ظرفه ألا عم من أن يكون اختياريا أو اضطراريا فيعود البحث مرة أخرى في أن من قصرت قدرته على الجمع بين الركوع والسجود فإما أن يركع اختيارا فيسجد إيماءا أو العكس، فإن العقل لا يرى مجرد السبق الزماني مرجحا ما دام العقل كما يحكم بلزوم صرف القدرة في امتثال الأمر الفعلي فإنه يحكم بلزوم حفظ القدرة على ال الواجب ال استقبالي وبذلك اندفع تطبيق هذه الكبرى على محل كلامنا وهو ما اذا دار الامر بين الموافقه القطعيه لصلاه الظهر او الموافقه القطعيه لصلاه العصر فمن هذه الجهه الصحيح ما ذكره شنو سيدنا وسيد اساتذتنا وسيد أساتذت أساتذتنا ما موجود شيخ إبراهيم هنا لكن تعقيبا على كلامه شنو شنو هذا هذا خبزوني الله هذا تمام الكلام في الصورة الثانية وأما الصورة الثالثة وهي ما اذا لم يمكنه الموافقه القطعيه لاي منهما كما اذا قصرت كما اذا لم يمكنه الصلاه خمس مرات بل اقل من ذلك وهذه الصوره قسمها سيدنا قدس سره إلى انحاء شنو ثلاثة النحو الأول ثاني إذا كان الباقي مقدار صلاتين فقط فقد أفاد قدس سره بأنه لا ينبغي الاشكال في تعين صرف الاول في الظهر والثاني العاصر وهنا مطلبان المطلب الاول في انه يلزم التوزيع بان يصرف الاول في الظهر لانه في الوقت المشترك وقادر على امتثال امرها وان يصرف الثاني في العصر لانها في الوقت المختص وبعباره اخرى لا يمكنه جعلهما ظهرين لان الثاني في الوقت المختص ولا يمكنه جعلهما عصرين لشنو الاولى مشترك فعليه الظلمه نعم ما؟, ما يحرز هو هو ما يحرز موافق القطيع على كل حال هو خالص ما يص... ليس لاستلزام ذلك القاطع بعدم الترتيب لانه اذا بدا بالعصر يقطع شنو بعدم الترتيب فتعين بذلك ان يوزعهما بان يبدا بالظهر ويقتم بالعصر زين إلا إذا قلنا بمطلب الشهيد الثاني الذي سبقت الإشارة إليه بأن المراد بالوقت الاختصاصي هو شنو؟ ما يحرز به امتثال القطعي فمقتضى ذلك أن يقدم العاصر لأنه إذا قدم العاصر حصل على امتثال القطعي بناء على ذلك كبرى وصغران الظهر نعم الظهور بعد قطعا ذاك خارج عن وقتها. يعني الإحراز القطعي للظهور. قطعا هذا خارج عن وقتها لأن وقت مختصر. نعم. القطبي ما يقدر يعني الآن هو مأمور بما يقدر مو أكثر من هذا وهو يقدر على صلاته فيحصل له الامتثال القطعي بما. يقدر ما. زين المطلب الثاني هو المهم هل يتعين أداء صلاة العصر نفس جهة الظهر أم يستطيع أن يصل العصر إلى جهة أخرى فبعد أن صلى الظهر إلى جهتين هل يتعين عليه العصر إلى نفس الجهة أم أنه مخيرون فافاد سيدنا بانه شنو مخيرون والسر في ذلك انه لو صلى العصر الى جهه اخرى فقد اخل بالترتيب لكن الترتيب لا يشترط اعتباره في الوقت الاختصاصي فمقتضى عدم اعتبار الترتيب في الوقت الاختصاصي انه مخير في صلاة العصر إلى أي جهة؟ ولكن قد يقال بأن دليل الترتيب إنما يسقط في الوقت اختصاصي لمن لا يقدر على لا لمن لا يقدر على حفظه كمن نام فلم يستيقظ إلا بمقدار أربع ركعات أو أخر عمدا إلى أن بقي مقدار أربع ركعات فإنه لا يمكنه تحقيق شرط الترتيب جزمان ففي مثله يقال بسقوط شرط الترتيب فسقوط دليل الترتيب في الوقت الاختصاصي لا لأنه الوقت الاختصاصي بل لعدم أحسنتم قدرة المكلف عليه إذا بقي مقداره أربعة أما مع إمكان الترتيب كمن بقي له صلاتان وقلنا بان عليه ان يصرف الاولى شنو في الظهر لكون الوقت مشتركان فإنه يتعين عليه ان يصرف الثانيه في العصر الى نفس الجهه لانه لو صرفها في جهه اخرى فقد جزم ها فقد جزم بمخالفة الترتيب قطعا ومن كان يمكنه مراعاة الترتيب ولو من جهتين شنو فيتعين عليه ذلك إذن لا موجبة لسقوط الترتيب في الوقت الاختصاصي إلا العجز والمفروض أن المكلف في مثله مفروض الكلام ليس شنو بعاجزين نعم هو لا يحرز صحة الصلاة لعلها فاقدة للقبلة لكنه يحرز صحتها من حيث الترتيب فما دام قادرا على إحراز شرط الترتيب فإنه فليتعين يتعين عليه فافهم شنو ما يصير عنده علم جمالي؟ ما يصير بطلا؟ إذا الترتيب ساقط ما يصير عنده علم جمالي. إذا الترتيب ساقط ما يصير عنده علم جمالي. يصير مجرد احتمال. إذا الترتيب ساقط لعل العصر وقعت إلى القبلة. لا من ناحية القبلة العلم الإجمالي بعدم وقوع إحدى القبلة قطعي في كل الجهات في كل الفروض كل الصور السابقة هذا العلم الإجمالي لا أثر له في المنجزية لأنه كل مورد في احتياط في علم إجمالي بالعكس لاحظت شنون؟ كل مورد هذا مذكور في الأصول كلما كان هناك علم إجمالي بشبه وجوبيه فإنه يقترن بعلم إجمالي ببطلان أحد الفروض لا محاله هذا العلم الإجمالي الثاني مو منجز جميع هكذا ترد مثلا إنسان نذر ولا يدري أنه نذر شنو نذر أن يصلي أو يصوم فأتى بشنوه؟ بكليهما يعلم إجمالا أنه وافق الواقع ويعلم إجمالا أن أحدهما باطل يعني غير مأمور به دائما العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبية مقترن بجنوه بعلم إجمالي بأن أحد الفروض لغون ادري هو يشكل علينا مو أنه موافق القطعية يشكل علينا بأن هناك علم إجمالي ببطلان أحد الصلاة غير هذا الإشكال ما يشكل علينا بأن ما في موافق قطعيه ندري ما في موافق قطعيه قل أهل علم الإجمالي ببطلان أحد الصلاة هذا جنوه لازم لجميع الفروض في المسألة ولا يتخلف عنه فرض من الفروض ولا أثر له المهم أن يعلم إجمالا بحصول موافقة أما أن يعلم إجمالا بحصول مخالفة فليكن <تصفيق> هنا بعد يعلم إن الواجب, هنا أن الواجب أحدهما يعلم أن الواجب الصلاة إلى القبلة أجيب <تصفيق> فليكن ولكن إلى جهة واحدة فالواجب أحدهما خطعا أحدهما الذي إلى القبلة هو الواجب وليس الآخر وشنو الفرق حك حك هنا حك <تصفيق> <تصفيق> النحو الثاني إذا كان الباقي مقدار ثلاث صلوات فقد ذكر سيدنا قدس سر أنه يتعين صرف الأولى في الظهر والأخيرة في العاصر لأن الأولى في الوقت المشترك والأخيرة في الوقت المختص وإنما الكلام في الصلاة المتوسطة بينهما هل يصرفها في الظهر أم يصرفها في العاصر فهنا مطالب ثلاثة تعرض إليها المطلب الأول هو أنه مخير بين أن يصرف الصلاة الوسطى في شنو؟ في الظهر أو في العاصر إذ لا يتيسر للمكلف أكثر من الموافقه الاحتمالية صرفها في الظهر أو صرفها في العاصر وذلك لأن الوجوبين عرضيان وفي حد سواء من دون ترجيح في البين ولا احتمال لأهمية إحدى الصلاتين على الأخرى فاللازم هو التخيير فله أن يصل الظهر أولا إلى جهة ثم يصل الظهر ثانيا إلى جهة أخرى ثم يصلي العصر حيث شاء فيورد النقص على العصر, على العصر. وله ان يصلي الظهر الى جهه ثم ياتي بعصرين هذا المطلب الاول وفي هذا المطلب ذكر بعض المعلقين على العرواء انه يقدم الظهر لاحتمال اهميتها والوجه في احتمال اهميتها انها هي الصلاه الوسطى في قوله عز وجل وحافظ على الصلوات والصلاه الوسطى حيث ذكر في الروايات ان المراد بها صلاه الظهر فهذا يوجب جنو احتمال اهميتها فتقدم الا ان يقال ان ظاهر هذا الدليل لزوم التحفظ على الصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر من حيث مزاحمتها لامور المعاش. فمن حيث المزاحمه لامور المعاش تقدم صلاه الظهر في اول وقتها على امور المعاش ولا دلاله في الايه على تقديم الظهر على العصر عند ال... شنو تزاحم بينهما في تحصيل الموافقه القطعيه فضلا عن فرض التزاحم بينهما في تحصيل الموافقه الاحتماليه اذ انه لو قدم الظهر لم يزد على الموافقه الاحتماليه في شيء بل هذا هو المطلب الاول المطلب الثاني بالنسبه للعصر الأخيرة وهي العصر في ال... وقت المختص على مبنى سيدنا من سقوط الترتيب في الوقت الاختصاصي يصليها حيث شاء وعلى المبنى السابق الذي ذكرنا بان الترتيب لا يسقط مع امكان قل التحفظ عليه يلزم اتيانها الى الجهة التي صلى الظهر اليها سواء صلى قبلها ظهرين ام طهر. ظهرا واحدا وانما الكلام بالنسبه الى العصر العفوا الصلاه المتوسطه فانه ان صرفها في الظهر فلا اشكال بانه مخير في ان ياتي بها الى ايجه ولكن ولو يائي ولكن لو صلى الصلاه المتوسطه عصرا تعين أم يصليها إلى الجهة التي صلى الظهر إليها والسر في ذلك أنه أن الترتيب معتبر في الوقت المشترك وبما أنه قادر على مراعاته فمقتضى ذلك أن يأتي بال عصر الاولى الى نفس الجهة التي صلى اليها الظهر لأنه لانه يقطع بانه راعى الترتيب وان كان يحتمل بطلان كلتا الصلاتين من جهة عدم الوقوع الى القبلة لكنه يقطع بشنو بمراعاة الترتيب المطلب الثالث ذكر سيدنا قدسي سره بأنه لا جزم بالإخلال بالترتيب أي لو فرضنا أنه صلى العصر الأولى إلى جهة أخرى غير جهة الظهر فإنه لا يجزم بمخالفة الترتيب إذ بناء على ما بنينا عليه بأن ما بين مشرق والمغرب قبلة فحيث يحتمل أن الثانية لا تزيد في البعد عن الأولى أكثر من خمس وأربعين درجة إذن فعلى فرض بلي وقوعهما فعلى فرض وقوع إحداهما إلى القبلة فعلى فرض وقوع إحداهما إلى القبلة أو بين اليمين واليسار فقد حقق الترتيب ايضا كما أنه حقق القبلة إذن فلا جزم ما دام يحتمل ذلك فلا جزم بأنه شنو أخلى بالترتيب كما لو صلى الظهر إلى الغرب ثم صلى العصر إلى الشمال فإنه يحتمل أنه إن كانت القبل بينهما يعني بين الشمال و فقد أحرز القبل وأحرزه الترتيب لان ما بين المشرق والمغرب قبلتون فما دام يحتمل ذلك إذن فهو لا يقطع بمخالفه الولاي الترتيب ولكنه وإن لم يجزم بمخالفه الترتيب الا انه ما دام الترتيب شرطا في حقه فلازم مراعاته لأجل ذلك لا بد من صلاة العصر إلى نفس الجهة التي صلى الظهر إليها ليقطع بأن الصلاة صحيحة من جهة. الترتيب. بارك الله فيك. هذا هو النحو الثاني. شنو صار هذا صحيحة؟ ها؟